والسماء والطارق وما أدراكما الطارق أن جم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاللي ينظر الإنسان من ما خلق خلق من ما إندافق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 إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أَمْهِلْ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا